فقال يقول قال ان يكون هناك من كل هناك من يكون هناك من يكون له هو موكلني هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون كلها من يكون هناك كبيرة إلا هناك من يكون فنبي فهم قال اشهد ان لا اله الا الله وأني رسول الله هو <تصفيق> <تصفيق> قال اشهد ان لا اله الا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تعمل الحسنات وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات فسعده هو بقى يعني انا كان بيتكلم مع صاحبه قال له غضض رضي وفجرتي سبحان الله البلاء اللي عندي يعني سبحان الله قال غضلاتك وفجراتك فول الرجل هو يقول الله اكبر ولا زال يكبر حتى تورى